اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن كسوة جمعي تفسير في القرآن كريم كهاء برسي قلنا نوح موغد بالله من سورة داريات قال الله تبارك وتعالى وفي موسى و جعلناه عن يالنا في موسى في إرسال موسى نبي موسى لدريدس آيةً على مطأ يالنا إذ وقت يالنا يالنا يرسلناه موسى ندرنا إلى فرعون فرعون بسلطان حجنا على درنى سلطان كاس ومبين عقل فتولى وكي استي فرعون وكي استي حمى نام موسى دين كي أوليلي دواء كي استي برغنه تيركي سيء لكي استي اي بي چمعه وچلوده چمعي سيئا إلي مذي هو نام موسى صاحر وصحو او مجلون اما ومطوالا قال تعالى إلى وعرف فأخذناه فرعان واقضى أنه وجلوده إلى النبي سيء فنبدناه في اليوم البدى بحدي ذو قطرناه هو فرعان مليم مد ليه مد وفي عاد وجعلناه محاً أنه في عاد في إهلاك عاد هذا عاد لها لا جدا هذا آياتاً على مفقدرة على اللغو قرطيه وضع الله هي صدقها الرسول شاء هذا وقت يقول لنا أرسلنا آم درناي عليهم كركو دعا الرئيحة بغيش آم درناي بغيش العقيم من اللي استعاد بغيش قير لنا روب و دينا مرسو بلنا يقول ما تبرو كتب همين بغيش آسمين شيء شيء الشيخ سعطة بيتمتع عليه الشيخ كورتيس إلا جعلته وعيكي إلي دي كرميم شيء باليومي أوكالي وفي ثمود وجعلنا وعن يلني في ثمود في إهلاك ثمود رير ثمود لها لا جدو دعاية علامة يلني دالة على صدق الأنبياء وقفرة الله اذا وقت يا ايها الناقيل اللهم لغو يريد تنعموا رير سمود رايصط خطا حين الوقت انت لا غار فعته والكمره حدايقين رير سمود امر ربيهم ربي, ربي وقال امر كي سي ايي كمره حدايقين فاخذته وعاقبتي الصاعقه والحال ايي تناتيهم اي ابو يندور اي فيرين فَأَمْسَكُوا مَيْسَنَوُدٍ مِنْ قِيَامِ الِاسْتَجِيدِ وَمَا كَانُوا مَرًى سَنَ هَؤُلَاءِ الْمُنْتَصِرِينَ فَوْقَ غَرْغَارِسَدَ وَقَوْمَ نُوحٍ أَهْلَكْنَا وَامَ عَلَى أَجْنَاءِ قَوْمِ نُوحٍ نَبِ مِن قَوْمٍ كِسِمٍ مِنْ قَبْلُ مِنْ قَوْمٍ قَبْلَ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ مُشْرِكِينَ تَعْرَبِيدُ هُرْتُوبَ يَا الله سبحانه وتعالى ونحن نور هم آياتك إستطوصة يا قدرة إستطوصة يا صدقك عن بيضة حق بينيه مركا لحلاقه وعطوصة إضال الله رشايا وووين وصدقك عن بيضة إلا عن بيضة أيها هي لحق قفك ديدة حق ديدة وأن لحلاقه قفك حق الرائع وأن لبتبادنا عن بيضة إني هو رب العالمين صادرانة توسها تنكرين وحيتو سيدنا قطرة على الله يفعل ما يشاء قال الله هو ينبيه كوهلاقين قولنا البطل كوهلاقين قولنا الدبير كوهلاقين قولنا الدواقل ووهلاقين قال الله البصيد الدون ووهلاقين يفعل ما يشاء وفي موسى وجعلنا وحي أن في موسى في إرسال موسى. نبي الله <سؤال> المساء لدري دي لدري آياتاً على مطأ ينكا ديناي دالة على صدق الأنبياء وقدرة الله إذ وقتا يأي يلني أرسلناه المساء لدري إلى فرعون وفرعون بسلدان حجنا عن لدري سلدان كاسو مبين بيين أوعاد ومعجزات لدري سلدانكو كاليدي وغيرهما من الآيات تسعة آياتك ينجسوه انك لرد رأي أشي إيوه غعانتي إيوه آياتك كلا توهيه فتولى واجه استي فرعون اي فاعرض فرعون واجه استي عما جاء بي موسى الحق المبير فرعون واجه استيحق عداء نبي موسى وليه مدوانه بيده برقنه استي الرقنه وحل رجه بيشان هي وجلودي تركي وكنت ترساتك واتمع يدمره وضقت قهر رئيسه ووزارده اه يا يدمرو يا دوله يا اسد وشقي بك سكره وما اكبرنا تركي وكنت ترسني ماك وابيشان هي وجلودي وقاله هلير اسكتا في الغميه بينتي وبنيها كما قذفني من دعيه ديه بروباغندا كفر رسول كي عليه ايو كو درى وقال فرعوه الى الساحر هو النبي موسى ساحر وسحر او عجزهم ما هو هو طهر وسحر او مجرور انوامته قال تعالى الى وحي رفاقناه قال تعالى الى وحي رفاقناه فرعون واقضى النيء الى وَجُرُودَ عِيدٍ مَدْيَنَ وَاقَبَ الْمَيْسَنَ فَرَبَّدْنَا وَهُمْ وَعَنْقُطُرْ مَيْ فِي الْيَمِّ بَضَّ بَضَّ أَيَّامَ قَرْقِنَ فَأَخَذْنَاهُ فِرْعَوْنُ وَاقَبَ لِوَجُرُودَ عِيدٍ مَدْيَنَ وَاقَبَ نَيْ فَرَبَّدْنَاهُ وَعَنْقُطُرْ مَيْ فِي الْيَمِّ بَضَّ بِحِلٍّ إِذَنْ قُطُورْ نَيْ وَالْحَالُ وَفِرْعَوْنُ مُلِيمٌ مَتْ وَحْلُهُ أَيْدِيَ لَيْمُؤُ يَا أَقْسَبُ دَمْبِ لِئَاهُ أَوْ انبدا انت اوكالك احنا خطورنا وفي عادل وجعلنا اوحا يلني في عادل في اهلاك عادل هل اجدوا هذا آياتا علامت أيام يلني دالتا على صدق الأنبياء وقترة الله اذ وقت أيام يلني, يلني ارسلنا آمدرمي عليهم ريحة كوركو هذا ريح الريحة الضبائل سؤال عقيمة من دليستاء الضبائشة هو نفس و الرحمه ضا مد روبي و ضا روبي طالينا اضاء ضروره يحنبار اضاء مد بيراه اي بحر مينهم ميرا كسبحه مد كانوا ليل قبوب و نفط و كراي سرايدو دبايله حقنا و ادبوي وحقيره وحكير البوره وحقيره الطايره الله ما عرف كي ادبوي مركا ادبا وصل لضي دبور الامي جريمي والنبي جاءنا الصباح الله عليه وسلم على حديث كمسلم من حديث ابن عباس وكير مصيرت بالصباح وأهل وأهلكت وأهلكت عاد بالدبوه عني جاء الله هنا يجر جاري وحد الذي يجر جاري بالصباح دبيشا ما جاء الله الصباح عاد بالدبوه هير عادم دبيشا ليلة دبور الوهل أجوم مدل يستهو اللي يستهوه ما تديرو كتادي ميلو إلهي مدغيش آسو مي شيء شاي. شيء شيء آسو أطدأي تقتي عليه كوركيسي إلا جعلتو وحي كي يريد كرميم سيدا شيء بالي يومي شيء اتمادو دولستيبتو دل وشيء الامري ورب امري وحي كدغي دي سيدا وحب رلي وباب اي اتمادو شيء كستول اتمادو دولستيبتو دل ضلو شيء ضعب أي أي كيه ليلي إلى أخير السبحانه وفي ثمودة وكعلنا وعي في ثمودة في إلاك ثمودة رئيس ثمودة لها لا جد لها لا جيد آياتا علامة أي على صدق الأنبياء وقدرة الله إذ وقته عندما يقول اللهم اللجو يريد أن تنتقوا حتى حين وقته أنت لقى جا جارة مالك يحقي ديدين أيها اللجو يريد سورة الهود إلى كرشة يتنتقوا في دارتهم ثلاثة أيام صدح معلم الله قرطي صدح معلم كنت أقول لنعرف جوينة قل رحيش الدارتين مالك أسأل لذلك واحد غير مكدوب و أبداً أن نقوم بأي شيئاً لكي أصغاداً و أقول الله بأي محاياً ماكي أدابك كوراً وضوهي بواي حتى حين وقتاصل صلاة الله على ميلا وغري فأتوه ويكمد عن أمر ربهم رب يقول أمرك يسيه يكمد حدائياً وحايا أدابك كومتين أمرك ربيا يكمد حدائياً فأقدتهم وعاقبتهم الصاعقة برغري سائقه على كل عداب مهلك عدابك استوى حلقة سائقة اللي إلاه المفاصلين توحى يسكنوا كلافين سائقه هذا عدابك النوعيها سائقه وكل عداب لكن نوعها من كامل قرآن كم يلبى لأنه قوية ذي غير ثمت صيحة صيحة قيرو ملكون بالواقي او اضنون الله وضعوا ايه قالوا سكر كتب من في بغداد يريد يوكله هي بغداد يريد يوكله اييه أي. مركز اشكال سوء روره مخايل وها كان بامبيه فخلت وحقمت السائقه خبان رمقالبي والحالهم ينظروا ايخ اي سيرينيا اي قيل وحلو قدتك وابل وحا اي اركان ادابك اماراتك سيوي ادابك انت وصنطوص ونسو يده انصدق مالين انا على الله وطلق امودشكو مدوبادو ايجا نبي سب الدلال كن الميتي اي المتضان ايجا نميين مدوبادو امودشو مدوبادو ايجا نقول اماراتك اماراتكو مواق مركاسا نحضي صيحة وكسرا عطا قيروكو بريتو كلا وحا اي اركان وام وحطط حينها قيلته قول كاسوان مفسرين فبعدك من قالوا وحيل ما يضاهر كوخ ايذيه برقض عيده لوجدوا نار اركه فسودعه دولع اس وصطح يويي لما قيلها هم أيبو. ينظرون راي في ريميان علااب كلو جيدان سو سو دغا فما الصطاق ما يسنود من قيام الاستاد ق ماشي عيفك على المركه تبان او قوبنه الجعي ماشي عتكمل استاد ما يودني اني كعار عرار وا كان مرئ صنعهم المنتصرين كو غرغارسو وحسك خيري دنا سما ولا اسكاليا او وا لا غعرار اسكمر خلن كبن حراري سبحانه وتعالى قفتك عليه كراماً كعراء كراماً عدد إلى هؤلاء ترقلوا أها وقوما النوحي وإهلك نوان هلاك نوان إلهي لقوما النوحي النظر من الحقوم كيسي وانها لاك ني إنه إلهو سبحانه من قبل, قبل هؤلاء المشركين مشركين تعمى بين النجم حمد بن ياي صلى الله عليه وسلم هرتوب أيان هلاك إنهم, إنهم... إنهم قوم النوع كانوا وحي أهيين قوماً قوم كفاسقين أبداعادة إلهي كبه حي مشرمين أبداعادة اللي بديدي أهي إنهم إن وحي أن الكبوش هي السبب العداك حدث وحي أيق المتان أيات المتانعي باوهي وحي أيق المتان أيات أبنى المتانعي باوهي سيد عاصل أن الكبوش هي السبب قالت علينا وحيري والصماء صمد بنينها وأقل اسمائي بأيد أي بقوة حرف أيام كل اسمائي وإنا أنك الله موسعونك ويأوذ أيام أها نيء إلى هيري والأرض ملكة نفرشناها وحنم على هذا المهدونك ويجبله المخصوص بالمده نحنوي عادت امانته لو ومن كل شيء شيئا ما انت تسحدي سخرنا وان كبر لا لعلكم تذكرون ان اد و انسانتان اوقاتان مخلوقنا والله طلب خالق وواحد ففروا عرار الضمير اي فقل لهم عات كثره ذلك سبحانه ففروا عرار من الله <سؤال> الله <سؤال> حدثه عرار العذاب وكذلك تعرار الرحمة اني انها نزيلون ايانا لكم دين كلمين ديجا منهم من جهت الله حدثه لك ديجا ديجاها سو مبين بين الندارة ديجا ديجاها اي عضاها ولا تجعلوا هيا المنام الله الله لكي إلهان مدل عابده إله ها سو آخرك اني عنيق النذير دينا اللهم دينا من دينا من دينا من دينا اللهم حديثيني كنت دينا دينا مبين بينا النذارة دينا دي سوى عبدها إلهو قلن سبحانه وتعالى عالم كالصرع يمت كالخاص انت لا صدو انو أبوري مامورنا <تصفيق> قال تعالى إلهو حيلي والصماء سمضي بنينها وقت اسم لو اشتغاء اي بنينا السماء بنيناها سموا ضو الى يد بي ايتين قول اياكم بالسمائي ايتين وير ميست دادرجرو من قيا يا شيء يا يد او مولا ايذن ان يرا الله قد عربك وير ميست يا يد بيد قران كما قريو لبي او ذا لو قران لكن مستر كعاده هل يا اهل قرى مركا وير مستر كالتالي حتى فيري وير مستر هذا الرجل يا يد ايدن مكب قوه وركلمات ده معناه يا صباع صباع ضمان مفاصلين صلع سلسله غوري ام دت جدول او صفات الله ان هي لهيهان او تحريفيه إلهي و انا اونو شايي امامو ناسو غارسيه صلى الله عليه وسلم اي باهر كاي كل خياه او حركه ليراد وار صفات الاله او يتنشط عقتا قطرو تيرادا بايرادان بايد الاييدين كان الله بن عباس مجاهد يقاتاده سفيان الصوري يضمام مفسرين طن او وحيرا يردن وجمع يد وجمع يد يد الي جمع يد وجمع اي يجمع احدنا او تاويل يد او يد او وقت ما ائمدي سنه كامام كمده محمد بن اسحاق واكيد يري او انكره فهم ابي يعيد ايده ايدي او كانه انه دوضه او مسائل كمي قاصه انه ما اهم انه ايدي يدرس متى وصلني معني سي فاير قال كوفر عبد الله النحابات امتى ويلي متى ويلي وسما الصمد بينها واقسم إلهي بييدن بي بقوه قد يكن باسمي وين انا لو لمس اتونا كل او بقى ايام نهايه او وحان دوما سميكه وحال وحان والارض ممكن فراشناها وغلل لي وينهي رفم ما وحن عليها بالما يدونك وروح قبله نقادك وغلل غو جو شانس كاف مليار كوسي حنا يا كوسويا ومن كل شيء وخلقنا الزوجين لبن معين ابو من كل شيء شيء كستحدث شيء كستون مخلوقات ككمطه لا شيء كابو من وارض والليل والنهار وشمس وقمر وبر وبحر وضيان وظلام وإيمان وكفن وموت وحياة وشقاء وسحادة وشنة ونار وذكر والأنفاء مخلوق وعلى الله خالقنا ووح خالقنا ووح إلى وعور سبحانه لعلكم تذكرون ومن كل شيء شيء بما ينتظر كهليسة خَلَقْنَا وَحًدا كَأَبْوَرْنِ الزَّوْجَيْنِ لَوَنَّاهُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ إِنَّ ذَهَبْتُمْ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُ إِنَّ ذَهَبْتُمْ أَنَّ الْخَالِقَ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ الله مخلوق واحد لَهُ مَخْلُوقٌ وَاللهُ خَالِقٌ وَالْوَاحِدُ إِنَّ ذَهَبْتَ فَقُلْ وحلوله اضافه في الروح عررا سيدو يريد الشريف من الى الله الله حديثو عرر وحلوله جيده اي من اقاب الله تعرر الى رحمه عرر اه خفير الله من اقاب الله تعرر الى رحمه عرر وحلو عرر لغه ما بالايمان به واتباع امره والعمل بطاعه اراريب روح عربيه تكيره يتق عراريدا وهي تهي عرار ان رمضان الله انركي سرعضان باعدي سركه شقيرا صفح راسك عرار ا عقله قرطما ففروا عررا او كعررن عقاب الله الى رحمه الله نق عرر محمد عربا يلو اوردر بالاعمان به وطيعة امري امر فستو حرار. فستو حرار. دجاه. دجاه دي سينفرا عبا والعمل بطاعتي ما حد سنكون بحنتا سسحرر سدسحرر اني اني النذير الدي هيا انا لاكم دين كان ان ديغ ديغ اني اني النذير الدي هيا انا لاكم دين كان ان ديغ منو من الله الا حديثا ركديغا عذاب كسان ركديغا ديغ هو مبين بين الناره ديغتي سعاده ورسي صاراً معه الله كلي عابده ونعطوك رحضك عذا لي نشيريه هذا من عاد عابده عقام الدنيا عذابه رسوله ولا تجعلو هاي يولنين مع الله الله اللي شركي سإلهاً مذلح عابده إلها سؤال صو... قرأك لك أحد إله الشرك الله النجل خالق وواحد مقلوقا لبالباه أحد كليها سؤال قرأت بقنين اللي يسولان ويسوليك إنني أني نديرهم دقاء يا ناكي لكم كان من دقاء منهم من جهت الله حد يسيريك وإذاب كلا من دقاء دقاء هذا مبين بيّن ندارة دقاء صحيح أبا كذلك الأمر أرنك وكذلك واسده واسده واسده الصوت ما أطعوا مع إيمان الذين ضكوا من قبلهم مشركين تان عربية كوريين من رسول رسول رسوله مع إلا قالوا حالة أي رهدين ماهن هو أصب الصاحر إلا قالوا حالة أي رهدين ماهن صاحر أي هو صاحر متكنون مدوا صحروا له أو بجنون آل تعالى إلى أول حر أتواسوا ما اسكم در بهذا القول وركاس بل اسكم در هم أيبو قوم قوم ويقوم كو الله ونحب الجود الإله فَتَوَلَّىٰ سَائِرُهُم بِسُبْحَانَهُ وَعَنۡهُمۡ أَعۡرَضُواْ إِلَى ٱلۡمُشۡرِكِ فَمَآ أَمۡتَ هَٰذِهِ ٱلۡأُمَّةَ بِمَأۡلُومٍ مِثۡلَ أَيۡدِيَهُمۡ عَلَىٰ ذَٰلِكَ ٱلتَّوَلِّي كَيْفَ يَسۡكُمُ أَيُّهَ ٱسۡمُكَ يَٰعِيسُ وَيَكِرُّوَانِ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَ وَعَنَدًا تَنفَعُ وَحَيَّ وَتَرَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ فَكَقَ إلا اللي يعبدوني إبادة دا إنام أمراه المحاني إلا اللي أمورهم بإبادتي إنام إبادة دا أمراه سداس أيام أمور إلهي لي وعنا أمري الله أمور إرادة دي سوى ملمات ناوريتو كدوري ما من منهم من الچن والإس من وسط وسط كدوري من أي أني رساقان أنا نفط رساقان أنا مخلوق قليل رساقان وما أريد المدولة أن يضحي مني لك إقودية أما النفط هو إقودية أما المخلوق يقول إن الله الله هو الرزاق ومدك رزاقك بطنط القوة ومدك خودك وصاحبك المطين ومدك أباك بطنط فإن للذين ضدك وعوصون بطلنه ظلمك سمعين وشركك سمعين لنهبا نصيف عذبك كميتك نصيب كاسو مثلا دنو بأصحابهم صاحي بدوت نصيبكو دي او كرأة هاضي فلا يستعكلون يجيسن دك دكسن عدبك حيلا مرضو بوا إمانه فويلن عدب درن فويلن هلاك درن للذين كوية عصبنا بكفروا قالوا بي مين يومه ماريكو دحجي سورة أغسطنا بي الَّذي مالك يُعجون اللي يبوها او يوم القيامة أه. عاله تعالى يراوي خير كذلك اي الامر ارينك كذلك واصدا واصدي ما ذكرت وما ذكرت اوتغو وما سوح يجيين ساحر او مجنون ارينك كذلك الامر ارينك كذلك واصدا ما اطل الذين ضبكم وما من قبلهم مشركين طن ارضتوريي من رسول رسول رسول ومع إمان قالوا علي رهدين أما هنالساحر هو متك نويم ساحر واصح رالي او مجلون ومدوالا لما رسول تسكوا الله صوت بين الامات دي, دي سيساسي ورعب إلى وعير التواصل ما يسكوا طرطار به بهذا قوم به بهذا القوم نحن به معاك نقول كودة كلمة يسكوا متع وماذا عنه سعرق؟ قوم الله فرعب فرمو فرعب فرعان وعويل فرمديل قوم الله مشركين العرب ما كانت قوم الله عنه سعرق اسكوا كلمات في هذا الله ما كانت وهم الكلمات وشاركة صوته سعرق إلا وغيري بل اسكوا ما داردارمين ومعنى ذو ماهن أولين تي إلي آخرين تأو داردارمين hum ayyabu qawm wa qom ki sir fa waqida ileh hal maalim ileh ardaba hadut kuntu sanajibsi hayyo ki wo marka igliisa u war marka hayku darsiisu ا كبل كاينه يا كلمه بارسك بدا يهوما يا بقوم واق قوم قواقون حدود ذلك قدبل فتولعن سكايجيتي سرابك سوبر سكايجيتي سو وحي كهلان لهيني فما انت اديك المت بمروم مثل وجو ايديهو ذلك تولي تشي سكايج اسم لوغو ايداي كرو ما لوغو ايداي كرو حين واق دار فَإِنَّ ذِكْرِي وَأَنَا بِتَنْفَعُ وَاحِدٌ وَاحْتَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهُ وَعَا كُنْتِ فَاعَطُ إِلَاهُ رُمَيْسان أَوْ آيَةَ أَلِّهِ يَرِهُُمَيْسان أَهَادِيثُ كَرَسُولٍ كَشِئَين رُمَيْسان كَأَسَ وَعَا كُنْتِ فاعته. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ إلهي وإنا سبحانه وتعالى شيئا أودُّه إرادة كونيّة وهي الغامض باقض. مركا أدومدا مركان أبورييي وحان أبورو إلهيي إن هي عادلان معناه إبادتي إلا كما هلم ما و هيت إلهي لأمرهم الله <sno -moon> والله لا ما اني واكل ولا عامله الا امر اذا ذهب كفاسيرين لامور و ان اذا سيده الكردايه ماركاس اسكال فينايرو كتويد او اه حبيبه الله نك ابو ري و ضور اي خاودان حي wa araga hala adoomada oo dhan in ma baa u amru kah mu'minin fadaw xana laga helaa gaalaba arktarana lagaa gaaradu waxay ilaahi isku dul leeyeen xaalad ka taamays gala fayrathu fii Radikisen 순u vahitu еёime ja Ilma ei midaadi, jadeisse tõlihul suuregi ja kaugunu ja sida eeU lootuse tõhultuuduel, olip incidentel, komande abidaat 159 Teda Allah ei ole o�its mandetud Teda himma roseid, me southeast, meadosti ootạ Teda himma am transgenderi thea See us Antwort na p полностью saati fahit sinar saa nõi Mombλά Meid, oona nõlaavadam دليلنا وحاوينا لدين اله قول كيسه قال الذين ركوا رمي ويرى ولا انسان من خلق السماوات والارض لا يقول ان الله نعم وهو الغرم ينقال يم من بالله معناه هرتو اذا ما ayat معناه با في كل رنت وما امر الى ليعبد الله لن ينسي لا يؤمنون إلا أن يأبدونه إلا أن يأمرهم إلى الأمراء معه بإلالة يعني أن يأبدون سأصلوا أبو ثوانا والأمر ما أريد كدور ما هو من يرمينهم من الجن والإنسي من رسل رسل كدور ما هو أنه يقول إنه في ساطان أما النفط هو أي في ساطان وانا اريد مر دوريو ان يدعم الى قوديا ام اندستو ذا قوديا ام اغير قود اي قوديا ان الله الله هو الذات ومك الرساقد بران ذو القوه ومك هو قوصاحينك المطير ومك عبيق بران فاينل لدينك وتو هو سواده بلا مو منك سميه وشركك سميه من الاذى نصيبك الهالك كمده ذنوبا اي نصيبا من العداد نصيب عدادك كمي دعوصونا دي نصيب قاسو مثل ذنوب أصحابه صاحبه صاحبه لألورة جيدة دريقة اماران ضدكي مارك كوي سيدو روكر او شريك ياري صحيب. سيدو روكر كوي رسول شبيني صاحبه خوش ألورة نصيب عدادة أصحابه نصيب قاسو مثل ذنوب أصحابه صاحب البلد وضرب مرين ماراي نصيب كودي لميت فلا يستعجلوني يا يدك دكسني حري يئين واه وين علابك هلا كينو يو وا غورما ويقولون مت هذا الوعد ان كنتم صادقين اي حري قالقي يا يدك دكسن وا سوصداي مرك يماله اسكيني مرك هنا واحد كدكد بدل ما عركو مرك بدل ما واحد كتل بدل ما عركو وا ما يعرف فين هو واقع به لمحل والله في قضاي هيكدك دكسني ملكو يماذا حرام ما كرام اسمه الدفاع كرام حين تبديك سنة فوالين الهلاق درام للذين ضدك يوصل ناغك فاروق من يوم المالك يوحدث هنا الذي مالك يوحدون الله يبوها وآه يوم القيامة